ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم من م ض غ ة م خ ل ق ة وغير, وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء إ ل ى أ ج ل مسما ثم نخرجكم طفلا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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ومذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس ب ظ ل ا م للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف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 يدعو لفضيله م من ن ضره أقرب ع ع لبئس المولى ولبئس ل ا ر إن ا ل يدخل الدكتور ذ ي ن ا و محمد ل ل ل و ا ا ا ص ا راتب تجري ت من ا ا ل أ ن ه ا ر إن ا ل ل س ي ف ع ل ما يريد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 والركع ا ل س ج و د وأذن ع ه ا ل ن ا س ب ا ل ح ج ي أ ت و ك ر ج ا للعلوم و ع ى كل كل ضامر يأتين من يأتين فج م ي ق ي ش ه ن ا ف ع ل ه م و ي ذ ك ر ا س م ا ل ل ه في ي أ ا م معلومات على ما على ر ز ق ه م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 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحل ت س ل ك م الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر, فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز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 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم, ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله عليم حكيم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 ثم قتلوا أ و ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا و إ ن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون و إ ن الله لعليم حليم ذلك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 أ ل م تر أ ن الله سخر لكم ما في ا ل أ ر ض والفلك تجري في البحر بامره و ي ن س ك السماء أ ن تقع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن إ ن الله منا سل رءوف رحيم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 و ع ب د شركه ب م الهدى ف شركه م دعويه ف ي ا ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن أبيكم وسماكم